لقد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو رسوة حسنة لمن كان يرجو alam <laughs> وَمَا زال دَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا أَوْ sav <laughs> وَمَنْ زَادَ دَغْمُهُ إِلَّا إِيمَانًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ لَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ Oh, man من المؤمنين رجال صدق ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتور Four oh, a man in من ال from... وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصيره إن الله كان غفورا رحيما وعرض وكان الله قويًّا عزيزًا عربيًّا <تصفيق> One von mau وكان الله قوياً عزيزاً ان الله قوي ام عزيز تكو تولن وتا سيرن فريقا او علن فانكم او الربوب ودي Welcome